أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم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 فَبِمَ تُبَشِّرُونَ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِطِينَ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ قَالَ فَمَا خَطُبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَنُجِّيُهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا مَنْ رَآهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ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 فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدَبَ رَهُمْ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الأَمْرَ أَن دَابِرَ هَؤُلاَئِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّهَا أُولَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ قَالُوا أَوَلَمْ نُنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ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 وَقُلْ إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفينا كالمستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون وَلا قَدنَ علملَمُ أنَّكَ يَضيقُ صَدِكَ بِمَا يَقولُون فَسَِّح بحَمدِ رَِّكَ وَكُم مَِ السَّاجين وَبُدَ رَبَّكَ حَ يَأتكَ القين بِسمِ الللههِ الرَّحمَن الرَّحيم. اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا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 لِأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُم لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِدٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَذَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ي بِتُلَكُمْ بِهِ الزَّرع وَزَّتُونَ وََّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِنْ كلُِّ السَّمَرات إِ فِي ذَلِكَ ل آيَتَ لِقَومتَ فَكَّون وَسَخخَرَ لَكُمُ الليلَ وََّهارَ وَالشَّمسَ وَالقَمررون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 وَإِن تَعُدُّون عمَتَ اللَّهِ لا تُحصُوهَا إِ اللههَ لَغَفُور الرَّحيِيم وَلَّهُ يَعلَمُ مَا تُسِّونَ وَماَا تُعَِّنُون وََّذينَ يَذعونَ مِ دُون اللهِ لاَا يَخلُقونَ شَيْْئ وَهُم يُخْلَقُون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 ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ما يزرون قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقُفُ مِنْ فَوْقِهِمْ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ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 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ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 بَتُ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ ثَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثنين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 كَُّ إذَا مَسَّكُمُ الظُرُّ فَإلَيهِ تَجَأَرُون ثَُّ إذَا كَشَ فَظَُّّى عَنْكُم إذَا فَريقُم مِنْ كُمْ بِرَبِّهِم يُشْركُون لَكفُرُوا بِمَا آتَينَاهُ فَتَمَتَّعُوا فَسَو فَتَعللَون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لا تسالون عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يتوارى مِنَ القوم من سوء ما بشر به أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ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 اللهَّهِ لَ قَذَ أَسَلنائِلَ أُمَمِ مِنْ قَبلِكَ فَزََّّانَ لَهُ الشَّيفَانُ أَعمَا لَهُم الشيطان أعمالهم فَهُوَ وَلّوهمُ اليَوم وَلَهُم عَذااب أَلم.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 ومنكم من يُرَدُّ إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمَ الذيَّذينَ فُظِّلُ بِرِّزقِهِم عَ مَا مَلَكَت أَمَانهُم فَهُم فيِيهِ سَو أَفَ بِنعمةِ اللَّه يَجَحَدُون وَلَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِن أَفُسِكُم أَزُواجَاء